أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ف ل و ل ا إ ذ ا ب ل غ ت ا ل ح ل ق و ن أ ت م ح ي ه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 ف ل و ل ا إن ك ت و ر محمد ي ن ت ب النابلسي وما أ إن كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وأما تصلية جحيم إن ه ذ ا ل ه حق ا ب ل ق ي ف ل ل ع ل س م ربك ا ل ع ظ ي م